باب القراض عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمقارضة وخلط البر بالشعير بالبيت لا للبيع رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترق على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة ألا تجعل مالي في كبد الرطبة ولا تحمله في بحر ولا تنزل به في بطن مسيل فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي رواه الدار قطني ورجاله ثقات وقال مالك في الموطأ عن العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب عن أبيه عن جده انه عمل في مال لعثمان رضي الله عنه على أن الربح بينهما وهو موقوف صحيح